والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون فالشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهر وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثُمَّ يَهِيَ جُفَّ تَرَاهُ بِصَفَرٍ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَوْعِظَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِعْوَان وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا مَتَاعُ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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مقتال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ